وإلى الله ترجع لمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وآسفه يَقُوْمُ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا يُعْطَوْنَ وَاثِقُوْلَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ خٰدَمِتْ طَاقَتُكُمْ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 لا يَسْتَوِي مَعَكُمْ مَن لَّفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اتَّفَقُوا مِن بَعْدُ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَّنَ الذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ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 واضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتموا انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم لما دفقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيل أرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 <سؤال> اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة, وزينة وتفاخر بينكم وتكاغر في الأموال والأولاد كمثل غيط نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما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 أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب, إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تقرأوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبقلون ويأمرون الناس في البخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَن نُّبُوًّا والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قطفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بإيسى بن مريم وآتيناه لإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة منهم وتوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأبة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم, منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله وامنوا برسوله يوتكم كبليين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ليل لا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء قُل لَّا يَمْلِكُ الْبَطْنُ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ والله ذو الفضل